شرح السنة للإمام المزني الدرس السادس عشر الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افل لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين قال العلامة المزني رحمه الله تعالى اجتماع أئمة الهدى الماضين على هذه المقالات هذه مقالات وأفعال, السمع, وأفعال السمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى وبتوفيق الله يتصن بها التابعون قدوة ورضا وجانب التكلف فيما كفوا فسددوا بعون الله ووفقوا لن نرغب عن الاتباع فيقصروا ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا نحن بالله واثقون وعليه متوكلون وإليه في اتباع أثارهم راغبون الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه يقول رحمه الله هذه مقالات وافعال اجتمع عليها الماضون الاولون من ائمه الهدى وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوه ورضا ويريد بالافعال والمقالات ما تقدم مما يتعلق بالاسماء والصفات ومما يتعلق بالصحابه وما شجر بينهم وما يقال في فضائلهم وما أو من أطعن في عدالتهم أو خالفهم وكذلك ما تقدم مما يتعلق باليوم الآخر وما يحصل فيه من الحساب والجزاء على الأمال والوزن والحوض والميزان والسلاط ونحو ذلك وما يتعلق أب الأئمة أولاة الأمور الذين هداهم الله تعالى وشجدهم أننا نعترف بأنهم أولاة امرنا ونطيعهم ولا نخرج عن طواعيتهم وكذلك ما يتعلق أبل الإيمان وأن الإيمان قول عمل وأن القرآن ليس بمخلوق وأن المؤمنين يتفاضلون في صال الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص وأن الله تعالى فخلق للجنة اهلا وخلق للنار اهلا وأنهم حكم على هؤلاء وهؤلاء بما أرضيه واختاره وأن الله تعالى خلق آدم بيده وأسكنه جنته وأنه في الأصل خلقه للارض ولذلك اسكنه الارض هو وذريته كذلك الايمان بان الله تعالى على عرشه قد استوى على عرشه كما اخبر عن نفسه أسوى أن يليق به وأنه العلي الأعلى وأن الخلق أعاملون بما قدره عليهم لا يخرجون عما كتب كتب الله عليهم وأنه خلق الملائكة وأنهم مطيعون لامر الله تعالى ولما أجاب لهم عليه من العبادة وأنه خلق الشياطين وجعلهم أعداء أهل الإنسان حكم عليهم بأنهم في النار وأنه خلق الجن وجعل فيهم مؤمنين وكافرين ونحو ذلك والحاصل أن هذه كلها مقالات وأفعال اجتمع عليها سلف الأمة يقولونها المزن رحمه الله اجملها ولو بسطها لاتعملت مجلدات مجلدات ولكنه عز عزم على اجمالها ومن أراضي التفصيل وجده في الكتب الوسعة المشورة وقصد من ذلك بأن ما يعتقده في أرشان الإيمان وما يعتقده بأفعال العباد وما يعتقده في يوم المعاد هذه عقيدتي وهذا الذي أعتقده ليس هو عقيدتي وحدي بل ان عليه الائمه قد ذكرنا ان المزني ابا بكر تلميذ للشافعي وهو الذي كتب عنه كثيرا هذا المختصر مختصر المزني مطبوع على هامش الامه ثم انه شرح في نحو خمسه وعشرين مجلدا مما يدل على نفاسته وعلى اهميته شرحه بعض العلماء ولا شك ان فيه ما يتعلق بالمعاملات وما يتعلق بالعبادات والجنايات والمعاكدات وكذلك ما يتعلق بالعقيدة العقيدة السليمة ذكر ذلك ونقله عظا عن الشافعي لأنه تلميذ مخص خاص له فعرف بذلك أن هذه المقالات ليست محجثة بل إنها مقالة السلف سلف الأمة أولهم الصحابة الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم والذين اخذوا عنه العلم واخذوا عنه الدين واخذوا عنه العقيدة تلقوها منهم منه إليهم وانعقدت عليها قلوبهم وتلقها عنهم اتابعوهم وتلاميذهم الذين هم ورهتوا الصحابة اخذوا عن الصحابه كل ما عندهم او ما تلقوه وكانوا بذلك مهتمين لهذا العلم ولهذا الدين التابعون الذين راوا الصحابه فإنهم من التابعين وفيهم علماء اجل وفيهم محدثون وحفاظ مشهورون وفيهم عباد وزهاد وقد نقلت عنهم آثار كثيرة تدل على الإثبات على أنهم مثبتون هذه العقيدة وأنها راسخة في قلوبهم وأنهم على علم وحجة لم يقولوا شيئا من قبل أنفسهم بل إنهم متبعون في ذلك لما كان عليه نبيهم صلى الله عليه وسلم ولما كان عليه صحابته الذين أخذ عنه هذا الدين وكذلك ايضا تبعهم علماء الأمة الذين هم تابعوا التابعين تلاميذ التابعين وفيهم أئمة وعلماء معترف بفضلهم معترف بما هم عليه من العلم والعمل فمنهم مالك إمام دار الحجرة عالم كبير معترف به ومنهم الأوزاعي أبو عمر إمام وعالم الشام له مكانة عشورة فيما بين أهل بلده ومنهم اليس بن سعد عالم مصر عالم جليل مشهور له ايضا مكانته وشهرته ومنهم ابو حنيفه عالم العراق وكذلك سفيان الثوري عالم العراق وكذلك سفيان بن عيينه عالم اهل مكه والامام احمد عالم من علماء العراق ومن مشايخه عبد الرزاق بن همام عالم اهل اليمن وكذلك عبد الله بن المبارك عالم اهل خراسان مشهور بالعلم والفضل وهكذا أيضا الزخاد في زمانهم كالفضيل ابن عياض وبشر الحافي وجنيد ابن محمد وإبراهيم ابن أدهم ومن هداهم الله وغفقهم من العلماء ومن التابعين ونفوهم ومن الائمه والملوك الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز فانه قدوه وإن من جاء بعده يحتجون بأقواله وله كلمات يا حكم مما يدل على أن الله تعالى الهمه الحق وأنه من الخلفاء الراشدين ولأجل ذلك كثر الذين يثنون عليه وإنه وهكذا عظى أصحاب الكتب فإنهم إلى هذه العقيدة فالبخاري رحمه الله في صحيحه كتاب الإيمان يرد به على المرجئه الذين يخرجون الاعمال من مسمى الايمان وكذلك أو ختم صحيحه بكتاب التوحيد وذكر فيه الاسمع والصفات وكذلك القضاء والقدر البعث والنشور وما يتعلق بذلك وأطال في ذلك وهكذا أيضا المسلم بدأ كتابه بالإيمان وأناك لما له وما عليه أناك لكل ما صح عنده مما يتعلق بالعقيدة وتوسع في طرق ذلك وفي أسانيزه وفي ألفاظه وآكد أبو داود في سننه أجعل كتاب السنة في آخر سننه أو قبيل الآخر ذكر في كتاب السنة كل ما يتعلق بالعقيدة ما يتعلق بالقران وما يتعلق بالوزن الاعمال وما يتعلق بالبعث والنشور وما يتعلق بأركان الايمان وتعالي في الإيمان وصفات الله تعالى وما يقال فيها ونحو ذلك كعقيدة وهكذا أيضا التلمذي اجعل في كتابه كتاب الايمان ذكر فيه الاحاديث التي تتعلق بالايمان وكذلك ابن ماجه في مقدمه رساله كتابه سننه عقيده اهل السنه جعل فيها كل ما يتعلق بالعقيده ومن جملتها ذكر الخلفاء الراشدين والاعتراف بخلافتهم وبفضلهم ونحو ذلك وهكذا ايضا الذين كتبوا في الفضائل في فضائل الصحابه الامام احمد له كتابه الذي في فضائل الصحابه أن أكل فمائلهم بالأسانيد وكذا أن له كتاب السنة أن له ثلاث رسائل في العقيدة ولابنه ولتلميذ ابنه الخلال ولم في أهدهم من السلف ومن الآئمة ومن العلماء هؤلاء هم أهل العقيدة وهم الكجوة وذلك لأنهم أهل القرون المفضله الذين قد فضلهم النبي صلى الله عليه وسلم على من بعدهم فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الناس كرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم القرن الاول فيه الصحابه وفيه التابعون ومات فيه كثير من التابعين القرن الثاني فيه صغار التابعين وفيه تابع التابعين القرن الثالث فيه اتباعهم وفيه وفيات اكثر المحدثين أهل الحديث وبعد انقباع القرون الثلاثه اظاهرت البدع وبالاخص بدعه التعطيل وصاروا ينكرون على من يصلح بعقيده السلف ويبغضونهم ويضايقونهم وحيث ان الامام احمد رحمه الله كان على عقيده صادقه وهي عقيده السلف فان اتباعه في ذلك القرن صاروا يستخفون ويطاردون وينكر عليهم ومن اعلن ذلك منهم ناله عذاب كان من الذين على عقيدتهم الامام البربحاني الذي صنف كتابا ورساله اسمها شرح السنه لما كان على عقيده احمد وعلى آتدة ألف سنة في القرآن يقول إنه كلام الله وأن الله يتكلم إذا شاء ان له أذى وطاردوه وحاولوا قتله وحاولوا رفعه إذ له إهانته وليس له ذنب إلا أنه يقول بهذه المشتك ما يدل على انه القرن الرابع هو مبادئ حوربت السنه انتشر المعتقد الذي يسمونه معتقد الاشعره لمن انتشرت كتب الاشعري التي في عقيدته التي اخذها من ابن كلاب تمكنت وظهرت البدع وبالاخص بدعة التعطيل وبدعة إنكار كلام الله وما اشبه ذلك فهذا مستاق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث أنه قال للصحابة أنتم خير من أبنائكم وابناؤكم خير من أبنائهم وابناؤهم شر خير من ابنائهم والاخر شر الى يوم القيامه هكذا جاء في حديث وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فان السنه في القرن الرابع صارت خفيه واهلها يستخفون ويطاردون والذين على السنة كالأكلة قليلة فيقول الإمام المزني هذه مكالات وأفعال اجتمع عليها المابون المابون الأولون الذين هم الصحابة والتابعون وتابعوا التابعين أئمة الهدى الذين هداهم الله وشججهم وارشدهم وثبتهم على الحق والذين ورثوا هذا العلم من الصحابه من التابعين وثبتوا عليه فهم ائمه الهدى الذين هداهم الله تعالى الذين أخذوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق فالهدى الذي ارسله به يتعلق يوم وبالاعمال يقول وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون يعني وفقهم الله فاعتصموا بها التابعون للصحابه عملوا بقول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وعملوا بقول الله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وعملوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد اعتصم بها التابعون قدوه ورضا اجعلهم قدوتهم ومن اقتدى بهم فهو على هدى ومن اعتر كسرتهم وسنتهم فهو على ضلال أهم اهل القدوه الحسنه اولا قدوتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه يعني قدوه مرضيه كذلك رضا رضوا بما كان عليه اولئك السلام رحمهم الله كذلك جانب التكلف فيما كفوا التكلف هو التكلف أسئلة لا حاجة بهم إليها كتكلف الأسئلة عن الكيفيات عن التكيف وعن التشبيه ونحو ذلك يقولون ألا نتكلف في شيء من ذلك كما روى عبد الله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع مره الصحابه جماعه من الصحابه, الصحابة وهم يتنازعون في القدر هذا ياتي بايه وهذا ياتي بايه وكانهم اختلفوا في خلق الله تعالى للافعال فغضب صلى الله عليه وسلم وقال ابي هذا امرتم ام بهذا كلفتم ما علمتم فاعملوا به وما لم تعملوا فكلوا امره الى عالما فهؤلاء السلف والتابعون سددوا بعون الله اعانهم الله تعالى فسدد امورهم وسدد خطاهم وسددهم باقوالهم وافعالهم ووفقهم عن الحق فقالوا به, به واتبعوه لم يرغبوا عن الاتباع يعني ما رغبوا عن اتباع الصحابه فيقصرون لان الذين يزهدون في سنه التابعين يقال لهم له قد قصروا او في سنه الصحابه ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا يعني انهم توسطوا لا غلو ولا جفا فالذين جفوا ولم ياخذوا بما استمعوه يقال لهم له مقصرون والذين تكلفوا وتك... وتدخلوا في ما لا يعنيهم وتزيدوا في البهد والتنكيب عن الأشياء المغيبة هؤلاء تجاوزوا اعتدوا تعدوا ما حد لهم وخير الأمور اوساطها يقول فنحن بالله واثقون واثقون بوعده وبامره وعليه متوكلون ومن يتوكل على الله بحسبه حسب هو تفويض الامور الى الله تفويض الامور الى الله والاعتماد بالقلب عليه به حسيبا ووكيلا فنحن عليه متوكلون وإليه في اتباع آثارهم راغبون اتباع آثار الصحابة واتباع آثار تلاميذهم واتباع آثار الأئمة الأربعة وكذلك أهل الصحيحين وأهل الثنان ونفوهم نتبع آثارهم وهي والحمد لله واضحة وبذلك يقول بعض الشعراء تلك آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا إلى الآثار هذه آثارهم وليست آثار مواقع الأقدام ولكنها بقايا الأفعال والأقوال والأعمال التي نهجوها وسنوها فانها آثار طيبة وحسنة فمن سار على آثارهم فانه موفق إن شاء الله تعالى كما قال الإمام ابن تيمية في آخر عقيدته فإن اتبعت سبيلهم فموفقون وإن ابتدعت فما عليك معوله والله عالم والعلم نكمله غدا إن شاء الله أحسن الله إليكم وبارك فيكم يقول السائل عند نقاشنا لبعض الأشاعرة في مسألة التأويل يردون علينا ويقولون إنكم أيضا تتأولون ويضربون مثالا بالحديث القدسي مردته فلم تعدني فكيف الرد عليهم؟ لا شك ان تاويل الاشاعره انه امن في الصفات وفي الافعال فهم اتوصو اولوا جميع ان شاء الله شرح وحرفوها اهل السنه ان اولوا عندهم مثلا المعية قالوا نريد أن نجمع بين النصوص التي في العلو والتي في القرب فقالوا المعية مقتبعها العلم وفرق بين الشيء ومقتضاه مقتضى المعية العلم والإبتلا والهيمنة والقرب ونحو ذلك كذلك هذا الحديث مرضت فلم تعدني جاء في اخره اما انك لو عدته لوجدتني لو عنده او لوجدت لو ذلك عندي فالمراد انك تجد الثواب تجد الثواب ذلك معلوم الإنسان الانسان يفرح بالأجر وبالثواب الذي على عمله فعيادة المدير إذا عدته و... فإنك تحصل على أجر فلا يكون ذلك تأويل يقول غفر الله لكم بارك فيكم بعض المبتدع يستدلون بقوله عز وجل واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ويقولون في هذه الآية جواز التوسل بالمخلوقات وكيف الرد عليهم أين فيها اتقوا الأرحام منصوبة تساءلون به واتقوا الأرحام لم يقلوا بالأرحام الأرحام منصوبه اتقوا الأرحام أن تقطعوها اتقوا قطعة الأرحام فليس بذلك شعور من التوسل يسأل غفر الله لكم ويقول ذكر شيخ الإسلام رحمه الله هذه الأسماء وذكر النواصب والمجبره والمجبرة والشكاك والحشوية والنوابة الغثاء والغثر يسأل عن معانيها ألقى من يلكبوننا بها يسمونها حشوية كأن يقول إنكم حشوتم الرب في مكان كذبوا على أهل السنة إنكم مجسمة إنكم جاءتم الرب تعالى جسما له جسم كسائر الأجسام وكذبوا على أهل السنة إنكم مشبهة إنكم نوابت كأنهم يقولون إن هؤلاء نبات ليس لا يُعبأ به إنهم غثى كغثاء السيل إنهم غثر أبمنى انهم لا يُعبأ لهم كالغثاء الذي ليس له جرما ويتمهل الزبد السائر فهتمل السائر زبدا هذه أركاب يلقبون بها للسنة حتى من شأنها يقول غفر الله لكم أرجو التوضيح أو أرجو توضيح الفرق بين الصفات الذاتية والفعلية الذاتية هي التي ملازمة للذات لا تنفصل الآن السمع مرسوهم بها الرب دائما وكذلك البصر والوجه واليد والعين ونحو ذلك هذه صفات ثابتة بذات الله تعالى فهي من جملة الذات وكذلك في المخلوق هي من جملة ذات المخلوق ويكن واحدا. أنت مثلا إلى قلت أ جاءني زيد. فإِنك تعني بصفاته ولا تقول أ جاءني زيد ورأسه ويده ورجله ورقبنه ونه ذلك لأنه شيء واحد. فكذلك ذلك إلى هذا إلى أهالي التفاصيل وما أشبهها. كذلك بالنسبة إلى صفات الله سبحانه وتعالى، فإنها ذاتية، أك السمع والبصر والعين ونحو ذلك، وفعليه وهي التي يفعلها إذا شاء. النزول ليس دائما ينزل إذا شاء هذا فعل المحبه يحب إذا شاء هذا محب حب النظر يرضى إذا شاء يتبارك جميع الأفعال هذه فعلية سفة الغضب والنظى والحب والكراهية والأسف والمكر والكيد وما اشبهها يقول غفر الله لكم ما الكتاب الذي يستعان به لاتقاء الأخطاء التي في كتاب الكشاف للزمخشري الكشاف لا انه معتزلي أرد عليه واحدا أرده مطلوعا في آخره اسمه الانتصار من الكشاف ولكن هذا الذي رد إنما هو من الأشاعر وأفكه في تعطيل الصفات وإنما رد عليه فيما يتعلق بالفرق بين المتزلة والأشاعر فإن الأشاعر يثبتون الكدرة العامة للرب والمتزلة يمهون القدره يقولنا إن الله ليس قادرا على العباد وأن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم فالذي يقرأ هذا الانتصار يتبين له الملاحظات وأما الملاحظات التي في العقيدة فإنك تطالع مثلا تفسير ابن كثير وتجد فيه القول الصواب في تلك التاويلات يقول غفر الله لكم في وقتنا الحاضر هناك دعاه من يلتزمون بالمذهب الأشعري فهل نعتبرهم من أهل البدعة نعم كثير الذين على المذهب الأشعري والذين أخذوا ذلك عن كتب الأشعر وكذلك عن مشايخهم الأشائرة ولا شك ان لهم بينهم وبين اهل السنة خلاف فقبل نحو خمس وعشرين سنة كانت هناك رجود بين واحد من الأشائرة الذي يقال له الصابوني وبين الشيخ صالح ابن فوزان كلما نشر الصابوني كلمات يحتج بها على مذهبه ناكشه بها صالح وقد ناقشه أيضا الشيخ بكر أبو زيد ناكشه بي تلك الاخطاء ونحوها وغيرهم مما الرد عليه. ما يدل على ان لكلكم الوارث يقول السائل غفر الله لكم ارجو من سماحتكم ان تذكروا لنا برنامجكم بعد هذه الدوره وهل لكم في المدينه النبويه دروس او دورات ان شاء الله تعالى نتوجه يوم السبت الى مكه المكرمه ويبدا فيها درس اوله يوم الاحد واخره يوم الخميس الاسبوع الى بعده وهو اخر هذا الشهر نقويه في جده درس يتعلق ايضا العقيدة الاسبوع الذي بدأ أول شهر شعبان نقله إن شاء الله بالطائف الاسبع الثاني من شهر شعبان نقله بالمدينة ونرجع إن شاء الله إلى الزيار في نصف شعبان ونحن أحسن الله إليكم ومباركة فيكم وصلى الله, الله على عليه وسلم